إن رَبكُم الله الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرضَ فيِي سَِّةِ أَامِ ثُ ْتَوَعَلَ العْشثَُّ استْتَوَعَلَ الْ العْش يُغش اللييل إنه رَطلُوبهُ حَثث والالشَّمسَوَ القَمَرَ وَالنّجومَ مسَخاتٍ بأَمره أَل لَخَلقُ وَالأَممرُ تَبارَكَ اللهَّهُ رَبّ العالممين.